ห้าสิบเอ็ดหนึ่งห้าสิบการไปทำทัวร์ قضاء الحاجات ดิฉันอยากไปห้องสมุดฉันอยากไปหอง إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. تي شان ي َ ج ب ا ل ر ا ن ا ل ن َّ ع س أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. تي شان يَجِبَ ا ل ْ ا ن ن أريد أن أذهب. إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. د ي ش ا ن ي أ م ن س ر ر ي د أن أستعير كتاباً. أريد أن أستعير ك ت ا ب ا د ي ش ا ن ي أ ن س ر ر ي د أن أشتري كتاباً. أريد أن ش ت ر ي د ت ا ب أريد أن أ ش ت ي ج ر ي د أريد أن أشتري جريدة. د ي ا أريد أن أشتري جريدة. ديشان أريد أن أشتري جريدة. ديشان أ ر ي ا أن أشتري جريدة. ديشان أريد أن أ ت ر ي ر ي ي ش ا ن أ ن ت ي جريدة. ا ن أريد أن أشتري جريدة. ديشان أ ي د أن أ ت ر ي ج ر ي أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. ديشن ي ا ب ا ي ر أ ن ن َ ب ُ ل ي أ ب ي أ ْ ب ُ ل ي ب ل ي ن أ ْ ك َ ب ُ ل ي أ ْ ك ي أ ْ ب ل ي أ ك ب ل ِ ك ب ل ك ب ُ ل ي أ ْ ك ي أ ْ ك َ ي أ ك ب ُ ل ِ ي ب ل ك ب ُ ل ك ل ي أ ك َ ب ل ي ك ي ب ي ك ب ب ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาดิฉันอยากไปร้านวันตา إلى أخصائي نظارات. د ي د ش ا ن ي أ ذ ه ب إلى السوبرماركت. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. د ي ا ن أ ب ل ى السوبرماركت. د ي ش ا ن ي أ ْ ك ب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. ดิฉันอยากซื้อแว่นตาอดิรีดิอันอัชนดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักอรีดราวะต์อุดิอันอัชต์รดิฉันอยากซื้อขนมปัง أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. ديشن ياك بى ران ون تا เพื่อจะซื้อแว่นตา أريد أن أذهب إلى أخ صائي نظارات لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. ديشان يَأْبِيَ سُبْحَرْ م ا ر ا ك ِ ت ْ ل ي َ أ ْ ش ْ ت َ ر ي ف و ا ك ه و خ ض ر و ا ت أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. <تصفيق>